قال مالك وسمعت بعض اهل العلم يقول اذا رمى المحرم شيئا فاعقاب شيئا من الصيف لم يرده فقتله الا إن عليه أن يقول مالك رحمه الله وسمعت اهل العلم هو اهل ايش اهل تجارة ولا صناعة سبحان الله العالم امام دار الهجرة يقول وسمعت اهل العلم اي تواضع بعد هذا يا اخوان إمام دار الهجرة يقول لنا أنا سمعت أهل العلم ما من عندي وأهل العلم من فنجبوه أيضا سمعوا إيش أهل العلم قبلهم وأهل العلم قبلهم من فنجبو إلى أن يتسلسل ذلك إلى مصدر العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت أهل العلم يقولون إيش إذا رمى المحرم شيئا وإيه؟ فأصاب صيدا يكون هنا رمى شيئا له حقا يرميه فأصاب صيدا يكون أصابه قصدا ولا خطأ ها؟ لم يرد هذا الصيد يبقى قتل الصيد خطا وإذا قتل الصيد خطأ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول عفيا لي عن أمة ليش الخطأ والنسيان ملك يقول لا انا سمعت اهل العلم يقل في الخطأ جزاؤه وهل هذا خالف الحديث عوفي لي عن امتي الخطأ والنسيان ومن قتل صيدا خطا فعليه جزاؤه يعامل بمحيش بنتيجه خطأه هل هذا مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم عوفي لي لا عوفي لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه في الإثم لكن إذا أخطأت وأفسدت مال غيرك من أدل خطأك أنت يضيع مال الغير عليه لا ما يضيع عليه لكن هل عليك دم في ذلك لا لأنك لم تتعمد أما إذا جيت عامدا متعمدا وأتلفت مالا لغيرك يبقى اجتمع هنا إيش الإثم وإيش؟ وجزاء المال وتقدم لنا في الأصول بأن الصبي غير مكلف ولكن إذا أفسد مالا لغير هذا من خطاب الإيش؟ الوضع لا من خطاب التكليف بل إن خطاب الوضع لو أن لك بهيمة وهي بيدك وأتلفت شيئا وبيدك زمامها وفرطت في حفظها يلزمك ما اتلفت دابتك ولا لا ها؟ يلزمك اذا خطاب الوضع يا أم بان المتلفات يستوي فيها الكبير والصغير والعاقل والمجنون والانسان والحيوان فاذا كان المحرم رمى شيئا له حق فيه متقدم لنا الرجلان اللذان اتى لعمر وقال كنا نستبق على خيلنا بتسابقوا على الخيل لهم حق ولا لا فاصبنا ايش هو ظبيا ولا غزاله ها غزالا فاصبنا غزالا بكيفه اصبنا صيدا هما يستبقان ولا لا لهم حق في هذا لكن جاء صيد واخذته ارجل خير هل هم يريدون ذلك هل هم يطردون الصيد فقتل الصيد خطا من المتسابقين عمر حكم فيه ولا لا حكم في إذا الخطأ في الإطلاف يرفع الإثم ولا يرفع العوض نعم قال رحمه الله وكذلك الحلال يرمي في الحرم شيئا فيصيب صيدا من يريد فيقصوه إن عليه أن يكفي لأن العمد والخطأ في ذلك يقول مالك رحمه الله إذا كان هذا في محرم وهو في طريقه لسه ما وصل إلى مكة ابنه بنها مراحل وأخذ يستبق أو يرمي حجرا أو هدفا أو شيء فإذا به أسد أمامه ولا وحش ويبغى يرميه يقتله فنفذ السهم من الوحش إلى الصيد عليه فديته يقول كذلك الحلال الشخص اللي ماهو محرم في حرام مكة احنا عرفنا حرم مكة من حدود عرفات من جهة الاش؟ الشرق ومن جهة مسلم من جهة الغرب يعني حرم مكة بكامله معروف بانه ايش من دخله كان امنا انسان من اهل مكة انسان جاضيف انسان مار في طريقه انسان جالس في مكة ليس محرما حلال فاخذ ايضا يرمي شيئا له حق في رمي فأصاب صيدا داخل الحرم يبقى ماذا حكمه حكم الصيد داخل الحرم كحكم للحلال كحكم الصيد خارج الحرم بالنسبة لمين للمحرم كذلك يقول مالك لأن الخطأ والعمدة في ذلك سواء في ايه في وجوب الفدية ولكن الخطأ معه ايش معه الاثم العمد معه ليش معه الاثم فالخطأ والعمد سيان في وجوب القيمة ولكن العمد يزيد على الخطأ في ايش الاثم والاعتداء